انتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه فان خلقناكم من تراب ثم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 ذَلِكَ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير 114. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور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 114. فإن أصابه خير نطمأن به 115. وإن قَلَبَ فتنة انقلب على وجهه 116. خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ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 صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب 115. ولباسهم فيها حرير 116. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 121. والقائمين والركع السجود 122. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق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 ثُمَّ الَّذِي يَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَيُوفُونَ نُذُورَهُمْ وَيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ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 ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك 118. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 119. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق 129 ولكل أمة جعلنا منسك ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 115. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 116. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر 110. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 111. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 111. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 بغير حق إلا أن يقول ربنا الله ولولا لا دفع الله الناس بعضه ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْسُرُوا وتمكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 ما أخذتهم فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معتطلة وقصر مشيد.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 111. قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير 112. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 114. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 115. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم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 ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يوم إذل يحكم بينهم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 129. جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يَسْطُونَ بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم 115. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له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 ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز 113. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير 111. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 112. وإلى الله ترجع الأمور 113. يا أيها الذين آمنوا اركعوا 114. واسجدوا واعبدوا ربكم 115. الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده